من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيعة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا